وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ وسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار ثَمَّ انْكَثَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ السَّوَاءَ السَّبِيلَ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَتَيْنَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ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 ان الله يحب المحسنين